الخامس من برنامج تعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الـ 400 وثلاثين بعد الأربع مئة والألف واثنين وثلاثين والأربع بعد 1000 وهو كتاب اعلام السنه المنشورة بالعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس الخامس. في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح طلقات إمام الحرمين للعلامة محمد الحطاب الرعين وقد انتهى بين البيان في الكتاب الأول عند قول المصنف رحمه الله ما دليل الإيمان بالرسل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الإيمان بالرسل جواب ادلته كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا ممينا والذين آمَنُوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أَحَدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم أُجُورَهُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله طرغ المسند رحمه الله تعالى من الركن المتقدم من اركان الايمان وهو الايمان بالكتب اتبعه بذكر ذكر مسائل تتعلق بالركن التالي له وهو الايمان بالرسل واستفتح ذلك بقوله سائلا ما دليل الايمان بالرسل ثم اجاب عنه رحمه الله تعالى فقال ادلته كثيره من الكتاب والسنه واورد حديثا واورد ايه داله على ذلك مع ما تبعها من شرط النساء واورد حديثا في الصحيح كلاهما دالان على الايمان بالرسل فاما الايه الاولى فدلالتها على الإيمان بالرسل من وجوه أصرحها قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أي جميع رسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم اجورهم وأما الحديث فذلك ظاهر من قوله امنت بالله ورسله فعطف الإيمان بالرسل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والذي دل عليه القرآن في آيات مختلفة متفرقة أن الناس باعتبار الإيمان بالرسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من يكفر بالرسل جميعا وهذا كافر ليس من أهل الإيمان والثاني من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم وهذا كافر كما قال الله في هذه الآية لما ذكر المفرقة أولئك هم الكافرون حقا فالكفر بنبي أو رسول واحد كالكفر بهم جميعا والثالث المؤمن بجميع الرسل وهؤلاء هم اهل الايمان ممن يؤمن بالرسل والانبياء الذين بعثوا اليهم وبما اخبر عنه اولئك الانبياء من رسل وانبياء تقدموا عليهم او ياتون بعدهم ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقه الرسل الشرعيه الرسول شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فما العام؟ فهو رجل؟ جنسي حر؟ حك في رجل. بوح إليه. بعث الى قوم رجل انسيون حر اوحي اليه وبعث الى قوم فهذا يشمل كل مبعوث ومنه قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا باندرج فيه النبي والثاني خاص وهو رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين ومنه قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فجعل بينهما فرقا فكلاهما معنى شرعي لكن الأول يقع على العموم والثاني على الخصوص وحين وحينئذ يكون قول المصنف ما دليل الإيمان بالرسل واقعا على المعنى العام أم الخاص واقعا على المعنى العام الذي يشمل الأنبياء جميعا حسن الله عليك. سؤال ما معنى الإيمان بالرسل جواب هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسولا بعث في كل امه رسولا منهم يدعوهم الى عباده الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وان جميعهم صادقون بارون راشدون كرام برره اذقياء امناء هداه مهتدون وبالبراهين الظاهره والايات الباهره من ربهم مؤيدون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 ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤال آخر يتعلق بالإيمان بالرسل وهو ما معنى الإيمان بالرسل ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بشذور متفرقة وفروع مختلفة هي أقرب إلى النسق البياني منها إلى الواجب الإيماني ومعرفة الحقائق الشرعية لأركان الإيمان هي من أعظم المقاصد وقد سبق أن بينا أن القدر الواجب المجزء من الإيمان بالرسل يرجع إلى الإيمان لأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم لماذا يأمروهم بعباده الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو القدر الذي يتعلق ابتداء بحقيقة الإيمان بالرسل وجوبا على كل أحد منها الخلق. فاذا عقل هذا المعنى كان ما وراءه واجبا باعتبار بلوغ الدليل او غير واجب بل من فروع العلم المستحبة كما سبق بيانه في هذا المحل وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر اوصافا للانبياء والرسل وانهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برره اذقياء مناء الى اخر ما ذكر وكل خصلة حميده فانبياء الله ورسله بها موصوفون وكل خصلة ذميمه فانبياء الله ورسله منها بريئون وهذه قاعده خصال الانبياء فإن الجامع لخصال الانبياء ان كل صفه حسنه فهي لهم وان كل صفه ذميمه هم منها براء وإذا قررت هذا ان في مشكلات العلم في جمله من المواضع في تفسير القران انحل عنك الاشكال وانقطع الجدال فان من استصحب معرفه كمال الانبياء لم يحاكمهم الى سواه بخلاف من جوز عليهم اشياء لا تليق بهم ثم ذكر بعض ما لبعضهم من الكمالات فقال وان الله اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا ومعنى ذلك ايش, ايش معنى رفع ادريس مكانا عليا في السماء الرابع هذا احسن ما قيل في تفسير الايه ورفعناه مكانا عليا لماذا لانه هو الثابت في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن صعصعه وانس في الصحيح لما ذكر الانبياء والرسل في طباق السماء لما عرج به ذكر ان ادريس في السماء الرابعه لكن هنا إشكال هل إدريس مختص بذلك حتى يذكر رفعه به ألا يشاركه في الرفع في السماء أنبياء منهم من هو فوقهم ما الجواب بلا يشاركه أنبياء فإن فاتحتهم كان آدم عليه الصلاة والسلام ثم في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن ما معنى ذكر ادريس في رفعه المكان العلي والصحيح أن مكان رفعناه مكان عالي يعني في السماء الرابع بالنسبة له هو كيف أو طيب كيف صار بالنسبة له هو <تصفيق> ذكر مجاهد وغيره قال ورفعناه مكان عليا أي رفع ولم يمت كعيسى وهذا حسن من جهة نظيره لما ذكرت الرفعه لعيسى ماذا كانت الرفعه في سورة النساء وغيرها رفعته حيا لم يمت هذا وجه حسن لكن يحتاج إلى ذليل فهمت مثل الإشكال يعني ما معنى ذكره المكان العلي مع أن هناك غيره قد رفع إما من, من دونه أو من بعد صار هذا مثل لم يموت وإنما طف طيب لماذا قص إن رفعنا على مكان علية لماذا ما قيل أيضا في يوسف رفعنا ما كان عليا يعني يوسف في السماء الخامس وموسى وهارون أو يوسف في الثالثة وهارون في الخامسة وموسى في السادسه الجواب بما فتح الله عز وجل به أن الأنبياء الذين ذكروا ممن هم بعده كلهم ممن كان قومه أهل تكذيب إلا إدريس لم يكن قومه أهل تكذيب ما كانوا مكذبين به ولا مخالفين له فخرج عن نظرائه أهل السماء الذين ذكروا من الأنبياء الله عز وجل ممن هم فوق رتبة إدريس كانت أممهم مخالفة لهم بل كلهم إلا آدم وهو في الاولى لكن بقيه الانبياء الذين فوق ادريس عليه الصلاه والسلام وهم هارون ويوسف وهم هارون وموسى وابراهيم انبياء اممهم لهم مخالفون لكن ادريس لم تكن امته له مخالفه ومع ذلك رفع ايهم الحقيقه بان يرفع من كانت الامه مخالفه له ومع ذلك ادريس ليس من هذا الجنس الامه التي بعث فيها كانت موافقه له وما الدليل على أن الأمة كانت موافقة له لأن بعض المؤرخين يذكر خلاف ذلك الدليل ما في صحيح البخاري عن البي عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد وإدريس على الصحيح هو من أجداد نوح وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ليكون قد بعتها في الأمم الموحدة الموافقة من المشركة المقالبة الموحدة الموافقة فلما بعث في الموحدة الموافقة وجعل في الرابعة استحق الامتنان عليه بقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ومعنى وكلمته أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة وإنما خلق بكلمة الله عز وجل كن وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل على وجه الاختصاص بالكمالات التي ليست لها فهي روح لا كسائل الأرواح تشاركها في أصل خلقتها بل تزيد عليها فضيلة بما لها من الكمالات ثم قالوا أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات كما ذكر ذلك الله في كتابه نعم السلام <تصفيق> عليكم قال المصنف رحمه الله سؤال هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه جواب اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه واما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاه والصوم ونحوها ما لا يفرض على الاخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل ما يحل, ما يحل للاخرين امتحانا من الله تعالى ليدلوكم ايكم احسن عملا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر تتعلق بالايمان بالرسل وهو هل اتفقت دعوه الرسل فيما يامرون به وينهون عنه ثم اجاب عنه بقوله اتفقت دعوتهم من اولهم الى اخرهم على اصل العباده واساسها وهو التوحيد واما الفروض المتعبد بها فانهم مختلفون فيها ويخبر عن هذا قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا أي كل نبي من الأنبياء له شرعة ومنهاج فارق بها غيره وأما في الأصل فإنهم مجتمعون على أصل واحد كما روى البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد ومعنى إخوة لعلات أي أبوهم واحد وإن اختلفت أمهاتهم فإن الإخوة لعلات في كلام العرب تضع على هذا المعنى والأم هنا باعتبار الأصل فأصل أمرهم وهو الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم واحد فهم في توحيد الله عز وجل مجتمعون وعليه متفقون وأما في الشعائر و المناهج فإن الله عز وجل جعل لكل واحد منهم شريعة ومنهاجة وبقوله صلى الله عليه وسلم ودينهم واحد يعلم غلط من يقول الأديان السماوية لأن السماوية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هو دين واحد وليست أديان متعددة وإنما يقال الدين السماوي في شريعة موسى يعني الشريعة التي شرعها الله لموسى والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لعيسى والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك أديان سماوية بل الدين السماوي دين واحد وإنما اختلفت الشرائع التي يؤمر بها الأنبياء إما فعلا وإما تركا وكفا وأما الكتب السماوية فإنها متعددة فإن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا القرآن فيعلم الفرق بين المسهلتين نعم الله عليكم أسؤال ما الدليل على اتفاقهم في أصل عبادة المذكورة جواب الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أيعبد الله واجتنب الطاغوت وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون الايات واما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقوله والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وقوله لا عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن كل الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال, تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل فقال ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة أي ما الدليل على كون دينهم واحدا في اصله وهو التوحيد فذكر رحمه الله تعالى ان الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل والفرق بين الاجمال والتفصيل هو ان الاجمال وقعت دلالته عامه على جميع الانبياء واما دلاله التفصيل فتعلقت فيها الدلاله بكل نبي باسمه واورد المصنف رحمه الله تعالى الادله من القران الكريم لظهورها في ذلك فذكر رحمه الله تعالى جمله من الادله المجمله كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي الايه الاخرى الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما كان في هذا المعنى ثم أتبع ذلك بأدلة مفصلة فيما جاء عن نوح وعن صالح وعن هود وعن شعيب وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد عليهم الصلاوات والسلام فهذه الآيات تنضح بالدلالة على اتحادهم في الأدلة المفصلة في كونهم جميعا جاءوا بأمر واحد وهو توحيد الله عز وجل فكانوا يقولون أعبد الله ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى أحسن الله عليك السؤال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام جواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَمَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَبْلُوَنَّكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ قَالَ أَبُو الْعَنَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا شِبَاةُهَا جَادَ سَبِيلَ ومثله قال مجاهد وأكرمة والحسن البصري وقتابة والضحاق والسدي وابو إسحاق السبيعي وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل فقال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام ولو أنه رحمه الله تعالى اكتفى بقوله ما دليل اختلاف الشرائع كان أولى لأن جعل الفروع اسما لما سوى توحيد الله سبحانه وتعالى فيه نظر على ما تقدم بيانه في محله ثم أجاب عنه بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فإن هذه الآية أصل في اختلاف شرائع الأنبياء وأن كل نبي من الأنبياء جعل الله له شريعة أمره فيها بما أمره وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري انه قال في تفسير قوله تعالى شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه اي سبيلا تسلكونها في عباده الله عز وجل وسنه تقتدون وتهتدون بها وجاء مثله عن جماعه من التابعين كمجاهد وعكيمة والحسن البصري وقتاده والضحاك والسدي وابي اسحاق التبيعي والسدي إذا أطلق في كتب التفسير فإنه السدي الكبير وليس الصغير كما ذكره المعلق فقال هو محمد بن مروان السدي صاحب التفسير وإنما هو السدي الكبير واسمه ظنه محمد بن عبد الرحمن ذهب عني اسمه الآن لكن هو السدي الكبير ثم أورد ما يصدق ذلك ما في صحيح البخاري كما تقدم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات إننا واحد يعني بذلك التوحيد ومعنى الإخوة لعلات عند العرب كما سلف هم الإخوة الذين تعددت أمهاتهم فأبوهم واحد وأمهاتهم متعددة ثم بين رحمه الله تعالى أن العله من اختلاف الشرائع في والنواهي الحالية والحرام ابتلاء الخلق كما قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا اي باعتماله بامتثال ما امر به واجتنابه ما نهي عنه السلام عليكم السؤال هل قص الله جميع الرسل في القرآن جواب قد قص الله علينا من ما فيه كفاية ومعظة وإبرة ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل السبب كبير اسمه, اسم اسمه عليك. <تصفيق> عليكم قبل قصصهم عليك فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما, فيما فصل وإجمالا فيما أجمل ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من أسئلة متعلقة بالإيمان بالرسل وهو هل قص الله جميع رسله القرآن ثم أجاب عنه بقوله قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة وهذا من أحسن الأجوبة فإنه ذكر أن ما تحصل به الكفاية في العبرة فاتقصه الله عز وجل علينا فما نحتاج إليه في حصول ذلك هو موجود في كتاب الله عز وجل وراء ذلك رسل لم يقصصهم الله عز وجل علينا للاكتفاء بما ذكره الله عز وجل من قصص من سماهم فيؤمن العبد بما جاء مفصلا على وجه التفصيل وبما جاء مجملا على وجه الإجمال ما قال تعالى ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك نعم عليك. السؤال كم سمي منهم في القرآن جواب سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ونوح وشعيب ويونس وموسى وهارون وإنياس وزكريا ويحيى وليسع وذلكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباث جنة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخرا من أسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل فقال كم سمى منهم في القرآن ثم قال مجيبا عنه سما منهم فيه ادم أصير السؤال كم سمي لا بد لأنه قال سمي منهم فيه آدم ونوح فأضب هذا غلط كم سمي منهم في القرآن ثم أجاب فقال سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الأنبياء الذين وقعت تسميتهم في القرآن ومن فعل ذكر من سمي منهم في القرآن ذكر زياده شيء يؤمن به يتعلق بذلك الرسول وهو اسمه فلو قيل لانسان من هو الرسول الذي بعث الى ثمود كان الجواب هو صالح فاذا كان يجهله ثم عرف بدليلهم من القران وجب عليه الايمان به وقد نظم هذا جماعه من اهل العلم كالسجاع والباجور في انظام مشهورة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى من الأنبياء على وجه الإجمال الأسباط وهذا على أحد القولين أن الأسباط أنبياء والصحيح أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل كما ذكره خليل بن أحمد وجماعة فليسوا أنبياء وإنما فيهم الأنبياء وانتصر لذلك أبو العباس بن تيميه في رساله مفردة لخصها الصيوطي لخصها الصيوطي في رسالته دفع التعسف عن إخوة يوسف وذكر فيها أبو العباس بن تيميه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن الاسباط انبياء قال السيوطي ولم اره في كلام احد من التابعين فالذي يظهر ان ذكر الاسباط عند عد الانبياء انما المراد ان النبوه صارت في بني اسرائيل في اسباطها لما قطعوا اثني عشر وفائده ذكرها ان النبوه صارت مستمره في بني اسرائيل كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأنبياء في بني إسرائيل تشوسهم إذا مات نبي قام نبي فهذا فائدة ذكر الأصبار ومعنى ذلك أن النبوة صارت فيهم مطللة فيكون فيهم نبي بعد أن بعث الله إليهم موسى عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه سؤال: من هم اول العزم من الرسل؟ جواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الاول في سوره الاحزاب وهو قوله وهو قوله وإذ اخذنا من النبيين من طاقههم ومن كان من ومن كان من وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية الموضوع الثاني في سورة, في, في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصوا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤال آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل وهو قوله من هم اولو العزم من الرسل ثم ذكر انهم خمسه ذكرهم الله عز وجل على انفراده في موضعين احدهما في سوره الاحزاب والاخر في سوره الشورى وهذا الجواب مفسر لقوله تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ففسر اولو العزم من الرسل بانهم هؤلاء الخمسه و استدل بذكرهم مجموعين في هاتين الايتين طيب هل يصلح هذا الدليل في ايات ذكر فيها جماعه اخرين من الانبياء فلماذا صار هؤلاء حق دون غيرهم ما الجواب ما ورد ما ورد من جمع ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب اكثر منها حديث الشفاعة طيب حديث الشفاعه في محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عيسى عليه الصلاه والسلام وفيه موسى عليه الصلاه والسلام وفيه نوح عليه الصلاه والسلام وفيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفيه ادم طيب استدلنا فيما سبق قلنا لكم أن الدليل دليل الشفاعة، الشفاعة لأنه الناس حينئذ يقصدون من الأعظم يقصدون الأعظم، فهم قصدوا ستة، هم هؤلاء الخمسة وآدم، ثم أخرجنا آدم بقول الله تعالى. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم هذا أقوى دليل هذا أقوى الأدلة أنهم يتوجه إليهم في طلب الشفاعة فدل ذلك على اختصاصهم بمعنى ليس لغيرهم من الأنبياء وأخرج آدم آية سورة طه أما مجرد كونهم مجموعين في هاتين الآيتين لا يصف دليل على الانفراد ولقد ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى أن أولو العزم وصف لجميع الأنبياء وهذا فيه قوة واختاره علي بن مهدي الطبري ذكره عنه التعلب في تفسيره الكشف والبيان فكل نبي هو ذو عزم وهذا القول فيه, فيه قوة لأن العزم هو الجد وكل الأنبياء, أولي وكل الأنبياء أولو, أولو جد. فهذا القول فيه قوة لكن إذا نظرنا إلى حديث الشفاعة يبقى في النفس شيء من عمومه ثم يرد على هذا شيء آخر أن العزم الذي نفي عن آدم كأنه كان قبل النبوة لأنه متنسي في الجنة والجنة داره جزاء له در عمل جزاء ليست عمل فيكون وصف النبوه صار له بعد ان انزل والذي نفي عنه ولم نجد له عزما كان قبل النبوه فالقول بان العزم وصف للانبياء جميعا هذا فيه قوه قويه وان كان مهجورا واضطرد الناس على ان اولو العزم هم الخمسه لكن فيه فيه ما فيه والله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومن هذه تكون بيانية وليست تبعيضية لبيان أن جنس الرسل هم أولو, هم اولو عزم هذا القول فيه قوة ويكاد يكون هو الأقرب للنفس لكن إن تمسك بالقول المشهور فإن الدليل الدال على قوته هو حديث الشفاعة مع ما سبق بيانه وهذا اخر البيان على هذه الزمله من الكتاب وب...